اغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَدَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ اِذْ كَانَ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ بِنَظْرَةِ نَظْرَةٍ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ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 فأقبلوا إليه يذفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فأنقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه هم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي ساحبين رب هب لي من الصالحين فبشره بغلام حليم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 الله من الصابرين